كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وله ما سكن في الليل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 ااننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذنهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا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 قد نعلم فَإِنَّهُمْ ليحزنك الذي يقولون فإنهم لَا يكذبونك فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين اللَّهِ الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا, وأوذوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات ولقد جاءك من نبي المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم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 فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 قل هل يستوي الأعمى والبصير أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم من دُونِهِ وَلِيٌّ ولا شفيع لعلهم دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لعلهم يتقون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 انهو من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله